ما أدراك ما ي و م ا ل د ي ن ي و م لا ت م ل ك نفس ل ن ف س ش ي ئ ا و ا ل أ م ر ي و م ئ ذ لله